konsol nusupana salat Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ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 له لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim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 سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا لِّأَنَّ لَا يَقُولَنَّ النَّاسُ عَلَيْكُم حُجَّةً إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ dan nikmati عليكم ولعلكم تهتدون. Allahu Akbar. Sama Allah ni hamida. Allahu Akbar.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون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 Balaiyah, walakin tak kau rasa Allah yang Maha Kuasa. Sembah Allah untuk yang hamidah. Allah Allah ekber Allah ekber Allah ekber Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم السراط الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ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 وأنا التواب الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر Allah'u Ekber Allah'u Ekber Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين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 Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim Allahu akbar Sami Allahu liman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 Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعاكلون الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يَنْتَخِبُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَذَا دَي يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَوْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الله أكبر سمع الله لمن حمده